بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون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 متل بعد ذلك زنيم أن كان ذا ماد وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على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 فاصبحت كالصليب فتنادوا مصبحين ان اغضوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قادرين فلما راوها قالوا اننا لضالون بل نحن محرومون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 إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإذ وكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين